أَفَلَا تتقون وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا إِلَّا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون مِنْ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا مدتم وكنتم ترابا وَعِظَامًا أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمّة واحدة وأن ربكم فاتقول فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون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 أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارعون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وَمَنْ فِيهِنَّ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكأنوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد بابا ذا عذاب شديد إذاهم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قلي لمَّ تشكرونَ وهو الذي درَّأكم في الأرض وإليه تحشرونَ وهو الذي يحيي ويُميتُ وَلَهُ هُفطلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلونَ بل قالوا مثل ما قال الأولونَ قالوا أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ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 رَبِّ فَلَا تجعلني فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاهُ أَن يُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلِ الرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ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 وَمِن وَرَاءِهِم بَرْزَقٌ إلَى يَوْمٍ يُبَعْتُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ وَلَا يَتَسَاءلُونَ فَمَن تَقُلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَايَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون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 إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون